لو تسمعي صوتي وانا صدرن حن على العود وحروف اسمك دندنا هزت وتر هلوع لو تسمعي صوتي وانا صدرن حن على العود وحروف اسمك دندنا هزت وتر هلوع لو تسمعي моей құлықты ұналп ұадай ұқыыым, ҭұлықатын ұұлықы аұқыуыым, ұлықыт ұрындай ұрысы қыыыыым, وبخاطري لحظه صفاء تجمعني فيك بيو ازمود مليان دفى يا ما اشتهيت النوم وبخاطري لحظه صفاء تجمعني فيك بيو يا ما لما مشاعر بعد الفراق واحكي لي كل الغزل في لمه العشاء لا تحزني عندي امل نرجع بعد الفراق واحكي لي كل الغزل في لمه العشاء لو تسمعي صوتي ولا صدر ين حن لو تسمعي صوتي ولا صدر ين حن على العود وحروف اسمك دندنه هزت وتر هالعود لو تسمعي لو تسمعي